قال رحمه الله الحال الحال وصل فضلة من تصيبه من تصيبه في حالك فردا أذهب طيب هذا البيت ذكر فيه رحمه الله تعريب الحال عن الصلاحي وأنها وصل فضلة من تصيب مضين لصاحبه لحال صاحبه أي لهيئة صاحبه فهذا هو تعريب الحال الذي ذكره المصلف رحمه الله في الصلاح وصف بضلة منتصب تضيّن بهيئة صاحبه بحال صاحبه كما قال هنا تقدموا في حال كبردًا أذهبوا وفي حاله من غير كنين عالمية مضافله أي في حال كذا تقدموا في حال كذا وبذلك لم ينوّل لأن عمليتي مضاف إليه مقدّر أي في حال كذا فهذا هو تعليف انحان الاصطلاحي فيشرح اما قبل ذلك اما بالنسبة لتعريفه النضوي انحان يطلق ويراد به الوقت الذي انت فيه وراد به الوقت الذي انت فيه وكذلك يطلق ويراد به ما عليه الانسان من خير او شر كيف حالك تسألوا حاله وما عليه من خير او من او من شرق. طيب فلوه يقلع فان باللغة يقلع لغة على الوقت الذي عند فيه ويقلع على ما عليه الإنسان من خير او شر واما بالاصطلاح فكما سمعته الحال وصل وكذلك بالنسبة لنفض الحال يذكر ويولد باللغة لغوا الحال يذكر ان فيقال حال وحاله والاكثر فيه والاحسن تذكير تذكير هذا اللفظ واما بالنسبه للضمير العائده اليه فكذا من الضم والاحسن به التهنيين فهي تذكيره وتانيته و هذا بالنسبه لنقد الحال معناه في اللغه تقدم واما بالنسبه الحال يذكروا فيقال حال وحالة. وقال حال وحالة والأحسن في لفظة الحاليش التذكير وأما بالنسبة لوصره يوصف حال يوصف هذا اللغب وبالنسبة لضميره الراجع إليه يجوز فيه وجهان أيضا التذكير والتأنيم يجوز في الوصف وفي الضمير العائد عن الحال التذكير والتأنيم والأحسن به ما التأنيم فعلى هذا الأحسن يقال حال حسنة هذا الأحسن أن يقال حال بربضه بتذكير حال وتأليف الصفة وكذلك الدمير العائد على الحال فهذا هو الأحسن يقال حال حسنة وصف الحال يؤلف وضميره الراجع لها كذلك حسنة هي هذا هو الأحسن ويجوز حالة حسن أو حال حسن يجوز حال حسن في وذكرت الصدر وكذلك الضمير أيضا الراجع حسن هو حال حسن هو هذا جائز لكن أحسن منه ما سمعت حال حسنة أن الوصف يؤنه وكذلك الضمير الراجع يؤنه هذا هو الأحسن ومن ذلك إذا عجبتك الدهر حال من إبريئن فدعه وواكل أمره والأيالية الشاهد إذا عجبتك الدهر حال من إبريئن هذا أحسن حال من قوله وإيش حالة وإلا هذا جائز حالكم لكن حال تذكير لفض الحال أحسن واضح الشاهد هذا المسموع من العرب جاء بذلك إذا عجبك الدهر حال من أمرئ فدعه وواكن أمره وليالية في بالصلاح فكما صنحت الحال وصف والمقصود بالوصف هو ما دل على معنى وذات متصفة به هذا هو المراد بالوصف ما دل على معنى وذات متصف به مثل القائم وجالس كل مراجب الوصف من اسم الفاعل اسم غلول سيد المشبهة اسم التقدير المبالغة وكذلك الوصف مؤول أيضا مقصود الجملة وشبه الجملة والاسم الجامد المؤول بالمشتق فيدخل تحت قوله الوصف فالمقصود المقصود الوصف هو المشتق والجامد المؤول ليش؟ بالمشتق كالجملة وشبه الجملة وكذلك الأسمى الجملة التي سيئت الكلام عليها وهي أيضا المرادة الوصف لا تأويلا الوصف لا تأويلا يقبل والوصف المشتق معلوم عندكم اسم فاعل. اسم مفعول. صف المجبأ صف المبالغة اسم التقديل وهذا هو الوصف النحوي إذا أطلقه هذا هو المراد به هذه الخمسة عن أشياء إذا أطلق الوصف النحوي فالمراجم هي هذه الخمسة الأشياء من الكورة ولكن ندخل تحت الوصف هنا ولو تأويلا الجملة وشبه الجملة والأسناب جامد الذي هو بنشتق في مسائل طيب الوصف جنس يشمل الشام ويشمل الخبر والنحف كذلك هي أوصاف تأتي أوصافا زيد قائم ما رأك برجل قائم ضاحكا جالس هذا وصف موصف فإذا الوصف هو جنس يشمل, يشمل ما ذكر أي الحال ويشمل كذلك أيضاً القبر ويوصفها في بعض الأحوال فإذا يحتاج لما يخرجه يخرج هذه الأشياء التي ليست مرادة ولا لي المراد يوصفها الحال فقط وقد سمعت أن الوصف هو جنس يشمل الحال ويشمل الخبر والمعثل على حوال ما إذا استأجلاه؟ يستأجلاه يخرج لانك، أيه خبر يخرج, أي يخرج الخبر ويخرج. النعم. فقال فضلة فخرج بهذا الفضلة إجناه الخبر خبر عنده زي الباقي، إنه فضلة. طيب. كي. نعم خرج بالوصم وخرج. طيب. بخرج أو خرج الخبر بقانون فضلة لأنه عنده كما تعلمون. فإذا الخبر يخرج إيسا مرادا هناك فإن المراد وصف معينه الحال طيب وقوله منتصف خرج منه النقل لأنه لا ينتزل فيه النصر لا ينتزل فيه النص. فتار يقول من صوبا رأيت رجلا ضاحكا وتار يقول مدرورا وربت برجل ضاحك وتار يقول مربوعا هذا رجلا ضاحكا. فإذا قوله منتصف أي أن الوصف هذا ملازم النصر فيخرج بهذا النعث، يخرج بهذا القيف النعث، فإن النعث وإن كان وصل، لكنه لا يلفز فيه النصب، فإن هذا قيف خرج به النعث. يقوله منتصب أي أصابت، وإلا قد يجرب حرب جزاء. قد يجرب حرب جزاء. إن كان بيقول الشاعر لما رجعت بقائلة ركاب حكيم من الحزام أو حكيم من المسير. انتهاها الشاهد مما رجعت بخائلة ركاظ هذا الحال جرت بحرب جر زائد وقالوا منتصب أي أصالة فقد تجر الحال بحرب جر زائد وهو الباء ابن مالك يبخل أيضا من لقد قد تجرب من أيضا الزائدة ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دون من دون الله أولياء من دون الله من أولياء هذا يا أخوان وما كان يرضي أن نتخذ من دون من أولياء عن القراء هذه تغيير صفة الفعل أن نتخذ من دون من أولياء فإن ما جعل من أولياء حال الذي يظهر أن منه ما هي زائدة من أصلية أن نتخذ ينصب علينا فهذه قراءة. لعل هذا الحال تجرى حرف جرب وقد زايد وهو الباء. زاد من معنى السيل والآية مأوَّلة كما سمعته ومخرجَ على ما تقرأ كما ذكر ذلك البيضاو. أن من ليس بيضاو ابتقد بطريرس غير صبرليني. من اتخذ الذي ينصب صبرليني كطرد عار واتخذ الله إبراهيمًا خيرًا. لا بد من ذلك. أيضا من مناصمية عيضية. إجار مجبور هو المجبور الثاني. والمجبور الأول نائب الفاعل. المجبور الأول نائب الفاعل. طيب. مم. نعم. لا بد أن تسلق هذا الحال مجبورا بنفسه. لا بد من ذلك. أن تكون مجبورة بالباء ومسبوقة بنفسه. لا بد من ذلك. طيب قال مخيم في حال كذا تخرج التنييس فإلا وربما يقول وصفا إنه دقه فارسا لكنه ليس مخيما في حال كذا وإنما المقصد في التعجل من حال هو فرصية ليسا في حال كونه كذا جاء زيد راكبا أي جاء زيد في حال كونه راكبا في هذه الحالة فقوله مُخْتَنِ في حال كذا خرج به التمييز بأنه قد يأتي ويشتغل وصبا وشطبا ما يحتاج لخراج وخرج في قوله في حال كذا فإنه ليس مُخْتَنِ هذا مقصود فيه في حال فقوله لله فارساً لا هو لا نتعجب في حال قوله فارس لا نتعجب في حال قوله فارس لا وإلا والله إذا هو فارس من بالروسية هذا الرجل وليس المقصود التعج بحال كونه فارساً الله در فارساً أن يتعج منه بحال كونه كذلك فإذاً يخرج بقول مخيم في كذا التمييز فهو على معنى من وأما الحال على معنى فيه جاء زيد الغاكباً أي في حال ركوبه طيب هذا هو حاصل ما هذا التعليق الله أعلم عندك يا خبار الوصف ما هو الوصف نعم هذا لكن ما معنى الوصف ما دل على ذات ومتصف بها أحسن جمالك الله ما دل على معنى مع تدل على معنى من المعاني. وذات متصفة به. اي بهذا المعنى من المعاني. تضاعم وجالس وقاعم. تدل معاني. وايضا تدل على ذات متصفة بهذه المعاني. طيب. فنرد من وصفنا يا احمد. فنرد من وصفنا باسم الداعي. يشمل المشتق والمؤول بالمشتق والمشتق بروت مرابه سباعي لآخر الواصل للمعلومة والمؤول الجملة الشمال الجملة اسمها الجامدة سيدي احسنتم الوصف كنس يدخل تحت أو الحال وصف الجنس يدخل تحت الخمر والمع احسنتم بما خرج الخبر خبر بأي قيد من قيود المدورة احسنته بقوله بضلها انه عنده ونعت بأي شيء خرج بقوله ملتصد اي ملازم المصر بالحال ملازم المصر والمن النعت ليس كذلك احسنته نعم طيب خرجت جاء قيمت لهذا لأي مطبق اممم اممم كذا الذي يستغني عن الخبر بالفاعل أو المرحول قالوا من شوائد ومن شوائده هو تأنيف لفظ الخان قالوا على خانة لو أنه القوم خاتمة على جوده ضلت به نفس خاتمي نعم لكني لم أستخدق لا حالة لو أنه بالجول حاتمة على ظله أو على جوله ظل نفس ظلت به نفس حاتمه موكوك شذوك فإن يجب أن أشرح لغا ما في قولي كفردًا أذهبوا إشارة إلى أن الحال تتقدم على عاملها إجوزاً تتقدم الحال على عاملها ففرداً أذهبوا ففيه إشارة إلى هذا أن الحال إجوزاً تتقدم على العامل هذا المثال على ذلك وهذا التعريف المفتور إلا أنه من الحال المبينة وهناك حال مؤكدة لم يعرفها رحمه الله فهذا تعريف المفتور في النظمي إلا ما هو من الحال المبينة نعم ويقال لها المؤسسة حيثات بمعنى جديداً لن يبقى من العامل ولا من صاحبه صاحب الحال وهناك الحال مؤكدة ما هو ضابط الحال المبينة مم. نعم صنف. والمؤكدة الحلومية التي لا يستفاد معناها بدونها. يا زيد الراقب هل تستفيد راكبًا من قولك جاء زيد؟ إلى جاء زيد من غير راكب. هل تستفيد راكب؟ لا تستفيد راكب. معناها بدونها. ما هذا ضابط الحل هي التي لا يستفاد معناها بدونها. يا زيد راكبا يا زيد ضحكاً. فلن يستفاد ضاحك ولا راكب من قولك جاء الشيء والحال المؤكدة هي التي يستفاد معناها بدون ذكرها فتبسم ضاحقاً فتبسم ضاحقاً فلو غلبه وتبسم ما استمريد ذلك ليس جنالك وأيضاً من ذلك إيش. ثم وليتم مدبرين ثم وليتم مدبرين لو ضعب ثم وليتم تستمريد مدبرين وتستمريد يعني من ما يدبر وذهب أدمروه اذهبوا وأيضاً ولا تعثوا الارض الأرض مفسدين مفسدين مفسدين مستفادين لا تعثوا لأن الوادني ولا ايش المساعد لا تمسلون سند الله رفيع نعم ويوم أبعت حيا من قالوا يوم أبعت استفاد إيش الحياة استفاد الحياة نور عظيم لله الحين أحسنتم فهذا هو ضابط الحال المؤكدة في التي استفاد معناها بدون ذكرها أما تعريفها فاعرفها الربي بقوله عرفوا هذا او اكتبوا هذا هذا الذي ذكرها أنه استفاد معناها بدون ذكرها واما تعريفه فقال الربي بأنها اسم اسم غير خدث اسم غير حدث يجيء مقررا اسم غير حدث يجيء مقررا لمضمون جملة لمضمون جملة هذا هو تعريب الحال مؤكدة اسم غير حدث يجيء مقررا لمضمون جملة وأرسلناك للناس رسولا التقرير لي أرسلناك رسولا الحال, الكاب. الناس رسول الحال من الكاب وأرسلناك للناس رسولا حال مؤكدا مثل ذلك أن جاء التقرير لمضمون جملة قبلها لعم هذا الباب فجد السمرا حتن. ولا مدمرا كل من هذا الباب وقال ربيح ثاني وقالوا غير حدث قال قلت ذلك من عجل إخراج رجع رجوعا من عجل إخراج رجع رجوعا فرجوعا هنا حدث قال اسم الغير حدث لماذا قيد بغير حدث من عجل إخراج المصدر بنحو رجع رجوعا فهذا هو حال لأنه حدث واصدر ورد رجل حدث هنا مصدر فهو مقرر لما تقدم لفس ذلك رجع رجوعا مقرر لما تقدم يرجع لكنه هل هو يعني وصف وحدث وهو يقول اسمه حدث أن حدث هو إيش حدث من غير مراد وإن كان مقررا لما قبله غير ما شاء الله هذا التعريف في حال المغسلة قال رحمه الله عرف الحال بأنه عرض الحالة بأنه الوصف فضلة من النصف أي منازل النصف. وصلت. الوصف فضلة المنتصف للدلالة على هيئة. نعم. الدلالة على هيئة ومنصف لها هيها نصفها. المنصف لها صفة قد تكون محسوسة وقد تكون غير محسوسة هذه صفة محسوسة هي مشاهدة. لما جاء زيد الراقبان هذا هيئة وصفة محسوسة مشاهدة. قد تكون غير مشاهدة مثل تكلم صادقا ومات مسلما يشاهد الإسلام هذا يشاهد مثله الركوب يشاهد طيب فقوله من على هيئة مقصود بالهيئة ومقصود سواء كانت محسوسة أو غير محسوسة أي مشاهدة وغير مشاهدة محسوسة مثل ما يا جاء زيد وغير محسوسة مات مسلما تكلم صادقا قال عرض الحال بانه الوصل فعل المنتصب للدلالة على هيئة نحو فردا الهمو اي عن الفعليه الفعليه محال ينطبق علينا التعريف المذكور فلذكر القمر أن الحال يجرب البال الزائدة بعد النفي فلن بعد النفي الشرق لا بد منه نعم اشربنا إلى هذا بعد الذي الشرق في البال التي تجروا الحال الزائدة قال لنكم فردم اذهبوا هذا المثال فيه شارين شيء لن يجوز تقديم الحال عن العامل على فرد الحال لوجود القيوم الملكور فيه وخرج بقون فضل الوسط الوراط عنده له زيد قائم رد مثل شعره وبقون للدلالة عن الهيئة والمقصول لهيئة هنا سفا المحسوسة وغير المحسوسة سواء المحسوسة وغير محسوسة تاين وكان يمتغل يتعرض ايضا يقول منتصد أن ذكر هذا م? ما ذكره كان يقول منتصد خرج به النحن فإنه يقول وصفاً لك لا يلزمه النص، كل مصف منتصد أي أنه لا قال رحمه الله وبيعوني للدلالة عن الهيئة التمييز المشتق نقول الله دره فارساً وأيضا يخرج بقوله مكهم بحالي كذا التمييز التنزري ليس كذلك. قالوا بقول إن جلالته عن هي التنزير المشتق نحو الله دبره ثالسا. فإلا التنزير لا خير على الصحيح. لا عم في خير. الصحيح في رأيي إنه تنزير ثالسا. وإن كان مشتقا. وإن كان مشتقا لأنه في الأصل هو صهري لمحذوب من الله دبره رجلا. حالسا هو رجلا هو التنيز لكن فجد الموصول مقام قصه مقام مقام الموصول وإن العصل الله دفره رجلا حالسا فهذا يقام أصدر وقام الموصول وهذا الموضع الوحيد الذي يكون فيه التنيز مشتقا وإن العصل التنيز الجمود والعصر الحال على اشتقاء لكن قد يخرج هذا عن هذا العصل لا يأتي التنيز قال نحو لله درّر فارساً من الله جانه ذي الخرم غداً ودرّه مبتدى واخره فارساً تميز. على الصحيح قالت إنه تميزنا حال على الصحيح إذ لم يقصد به الدلالة إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة بل يتعجب من فروسيته فهو لبيان المتعجب منه لا بيان هيئته نعم كما قال وكذلك رأيت رجل راكباً فراكبا لم يسق للدلالة على الهيئة بل لتخصيص الرجل نعم لم يسق لذلك ، وايضا يخرج بغريم انتصب فإن الناعة لا ينزم نصر لا ينزم النصر وبالمثال كما قال قائد رجلا راكبا لن يسق للدلالة عن الهيئة بل لتخصيص الرجل بخلاف الحال فإنه يساق لأجل الدلالة على بيانش الهيئة جاء زين راكبا فالحال يساق لأجل الدلالة على بيان هيئة الفاعل هذا عند الصدور الفعل منه أو المفعول عند وقوع الفعل عليه وإما النعت وإن كان يتضمن ذلك لكنه لن يسق لأجل هذا هذا لن يسق لبيان الهيئة وإن كان قد يفيدها ضمنا رأيت رجلاً راكباً ويفيد هذا لسق ذلك بين هيئة لكنه لن يسق لأجل هذا وأما الحال فإنساق ويذكر لي عجل ديان عن أل الهيئة تضمن ذلك قال وكذلك رأيت رجلا راكبا فإن راكبا ليسق للدلالة على الهيئة بل لتقصيص الرجل هذا الذي سيق من أجل وإن كان يتضمن بين الهيئة قال وقوله صنف مفهم في حالي هو معنى قولنا للدلال على الهيئة هذا هو إذا كان معنى إيقم إذا